غور هادي يجيني واحد سته واحد دو سمان امينوري قبل الحمل الحقيقي اوكي هذا هو اللي كيتحسب البدايه ديال ديرنيغ راكل اوكي دات ديرنيغ راكل دي دي اوكي دات ديرنيغ راكل هو اللي كتعتبر دات ديرنيغ اسمح لي كاين 48 لا لا لا ماما ما تحسبش شوف امو غير باش نصحح لك الفكره حسنا نصحح لك الفكرة 38 سمين أمانوري كيف هذه الديل اللي كنحسبوها احنا في علم الاجل مع آخي dat dernier cycle qu'on comptable dans les 2 semaines qu'on ajoute dans les 2 semaines, tu entends dans les 2 semaines qu'on ajoute ca gynécologue qu'on ajoute comme 40 semaines mais à partir qu'est-ce qu'on qu'on dit dernier cycle date probablement d'accouchement pas faut pas ça pas normalement 40 40 semaines il ne faut pas dépasser 40 semaines et là dépasser ces 40 semaines à 41 semaines اي سي من وحده راه كيكون دي باسمون دو فيغ مو دي باسمون دو تيمان يكون يكون عنده شي شي, شي خويا تيوقع دايرين تو فرانس بال ايغ تيوقع مشاكل فهمتي انيوي بوالا 38 سمان ديال ديال ديال 38 سمان هذا هو اللي 40 سمان 40 سمان 40 سمان 40 سمان amenorer dial akhir da dernière règle OK kathesab dial da dernière gadi dial akhir hadi fash katetassab la grossesse voilà da dernière règle walakin am talib fash nqoul fetus kybqa fetus OK machi tqoul li annou fash kaytwallad fash kaykon 4e mois kayn le toujours fetus fash kaytwallad après la conception kaywalli nouveau né nouveau d'accord اوكي فوالا انا متفق معاك فهاد النقطه ولكن بس جيت تقول لي انه القران هضر على هادي الجنيه يسمح لي القران غير بس م... تقول ل... لي انه القران هضر القرآن مهدرش عليها القرآن هضر على الأربعة بمراحيل إيبا كونت كيف من أنت كتعرفش حالة من المرحلة حالة من المرحلة إحنا كندرسوها يا مطالب يعني شاك ثمين كتكون مرحلة أم مطالب شاك ثمين يعني كيكون هناك تطورات شاك ثمين كتحدث فيها تطور كم تيني؟ تجمّ شادي؟ تجمّ فرنج أيوه chaque semaine aménoré toute période حتى تطورات سافير يا اخو طالب كاين 40 38 semaine aménoré aménoré chaque semaine كتكون فيها واحد تطور فيها 40 سيمين chaque semaine فيها تطور إلا قلنا 45 سيمين هذا فاش كيكون في ديباسمون دو تييرم او 42 سيمين كون كيتقلتي نتايا هذا ديباسمون تييرم حالا خاصه وقليل كاينين لي بريمون كاينين لي كريماتوري لي كيكونو بحالي انا سته مو انا تولدت سته مو حتى ما تيش منحي. با بامانيما من حياض بياسيون داغوني بلاكوفوز اكسيترا اكسيترا على حسب لي بومون ديالي راك عارف لانه الخطوره على نوبونه اوكي الخطوره او على البيتيش لي مازال كيكتبش ديال فين كان خاطم الخطورة الخطورة ديال لسيستم رسپيراتوار دياله لكومون دياله أن ننقصي الكاملون باش ما يوقع الشي مشاكل هذا ما كان اوكي ودائما تيكون هدك البريمات تيكون عندو أحب أعراض أنه دائما محالي انا في ايوم البردو هاد دايما كانت تقصب بهاد لازم anyway. فانو رجوع عودتاني كذلك وميثال هاد كارونة ثمان اللي احنا قلنا اخر بالدرنية غير اللي كنا بروع لها القرآن ممكن يكلمش على هاد شي القرآن عودتاني شي قل القرآن اخ مطالب القرآن تيقول لك انه هو الحيوم كيعيش كارونة ده وهذا مك... هذا كيتعارض كيتعارض مع لا مطالب لان احنا كنعرفوا الحيوان ما ناويلو سبرما تو في ديريش 1 كاينه ما كايناش ما كاين حتى شي سبرماطو زويد كيعيش كصارنتاعها كيتكونوا ملايين وملايير ديال السبرم اللي كيهاجروا وكيبغيو واحد الهجرة ديالهم داكو كيديروا واحد الهجرة ديالهم يعني عبر داك ذاك هذا وما ومتي... تاينجح منهم غير واحد الحيوان واحد او حيوان منوي اونسيت فهمتي لي السبرم هو اللي تايعيش هو اللي تايقدر انه يقدر يدير واحد الكونداسيون يا او في فوندسون انك تقسم الأول و الثاني و الثاني تقول لي انا هاتشي كله كان في يوتيوب ما كان في يوتيوب سوو انت بحيلي عدي تقول لي اخي مطالب داك للشواهد اللي عندكم الغيوهم باش نتبع القرآن و القرآن سيعدك بعد ما راح يلقي في نوك التلكو هادية كي عكس لجينيكولوجي, كي لجينيكولوجي كي عكس. كذلك لو تتخيف <تصفيق> فيما يخص مراحل لذكرها القرآن وتالي حاجة بخصوص السبرم او الحيوان مناوثين فقاش ايش حال كيعيش اخ مطالب احنا كنا عرفين ساعات احنا كنا عرفين ساعات احنا كنتم بلوها طفا طفرا احنا كنتم بلوها طفا طفرا احنا كنتم بصورة هاداك المؤمنين او المؤمنون ايا شوف تفسير ابن كثير الشي يقول لانه الحينوي كيم كتب اه تنين لغ بيسا اه يقولي كان بيعوه فتبل سهلا مكفي كتبت اخوان اللي تحقوا معنا في الغربة منو اخ مديرني تي والاخ كين وجميع حاضرين منو مسلمين سلام عليكم ايوا المسلمون ومسالم مسيح مع المسيحيين ايوا وهذا ما كان خويا ام خويا عاود لي اخويا ام في يباركك اخي بارول سلام المسيح نور العالم ملك الملوك الطريق الوحيد والحق والحياه سلام المسيح مع الجميع. كان الصوت اخويا بارول. هل في صوت? ربي بارك اخي بارول. شكرا. وصراحة يعني مسألة الاعجاز العلمي ما يسمى بالاعجاز العلمي في في الاسلام. هو دليل اخر على ان قلعة الاسلام بنيت على شفا جرف هار فبدأت تنهار في آه في, آه في في نار جهنم. يعني حتى نستعمل يعني المصطلحات الإسلامية لأنه لم يكن شيء معروف لا في القديم ولا في, يعني في العصور الوسطى اسمه الإعجاز العلمي يعني هذا علم مستحدث ولم يكن أبدا في القرن العاشر ولا في القرن التاسع ولا في صدر الإسلام بل أتى به المسلمون كما أتوا بأنواع جديدة من الفقه محاولة منهم محاولة منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يعني كيحاول يا أخي بارول من بعد ما تبين لهم أن, أن يعني آآ آآ يعني الإسلام شباب دابة ولو كيتبعوا الانترنت وتابعين التكنولوجية ولا يفهمون إلا لغة التقنية فدخل ما لا ليس الحداد حتى يحاول أن يحدد من الآيات ويعلل ويخرج منها ما يمكن استخراجه مما يسميه إعجازا علميا نقول نعرف أن كل من عارض الفقهاء في العصر الوسيط او في صدر الإسلام كان مصيره قطع الرأسي او التهجير او القتل وكان وكان وكانت الرؤوس ترسل من الشام ومن الكوفة إلى المدينة وعندما تحولت الخلافة إلى دمشق بدأت ترسل من الكوفة ومن مصر إلى دمشق يعني هذا هو التعامل الإسلامي الأصلي يعني الحقيقي أما مسألة تحدثهم عن الإعجاز يا أخي بارول فنحن نقول لهم فقط إذا كان إلهكم قد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصعد به إلى السماء هو عاجز على أن يأتي بكلمة كروية الأرض لما هكذا صريحة دون أن تحتاج إلى دحو وإن يعني يعني الدحو يعني من هذا الدحو هو من البيضة وجعلنا لكم أرض فراشا والفراش نعرفه منبسط ممتد لم نرى في, في, في, في القديم ولا في الحديث فراش على شكل كرة هذا من نوع اللعب على من المغلقات اللسانية التي يعول عليها الفقهاء التعليل أسميهم انا شخصيا فقهاء التعليل وفقهاء يحاولون أن يخلص حرج النص الإسلامي ويحاولون إلساق العلمية به وما هو فيه علم ولا هم يحزنون يعني هو كلام يعني وجد وجدوا نفسهم الآن يتخبطون في, في, في, في كلمات عربية مشروحة في لسان العرب ومعروف معناها ويحاولون أن يخلصون النص من المطبئ ومن الإزمة ومن المستلقع الذي أصبح فيه في عصرنا هذا الذي لا يقبل المراوغة والمواربة ومحاولة استغنال يعني اعتباطية اللغة من أجل أن يثبتوا لنا على أن الأرض كروية وتعني هي في كلمتي الأرض دحوناها أو دحاها أو الأرض طحاها هذه هاد الكلمات لا تعني كروية الشكل فمن هذا المسألة هو أبو قارول فرجعنا التفسير القرطبي وهو يعني أحسن العارفين في الفقه فهو يتحدث لنا